موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه 「私たちは私たちのために」<音楽> لحب الخير ش د د ي ر ف ل الهدى ي ع م شركه دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي 「そんなこと言ってもらえるんだ」<音楽> h a l l e l u 「思い出しくれれい I'll s a you soon. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. لربك و موسوعه ح الأكثر النابلسي للعلوم ا ا تعبدون و ل ا أنتم ل ا ب م ي ه انه كان توابا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمامه الحطب 緑茶屋さんに聞いてみてください。 you